وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّاب أَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ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 أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أَمْ لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتو في الأسباب جم دم هنالك مهزوم من الأحزاب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 إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغا بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواي الصراط إن هذا أخي له تسعة وتسعون نعجته ولي نعجته واحدا، فقال أكفليها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه.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 فغفرنا له ذلك وإن له عِدنا لزلفا وحسن مأاب يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بَيْنَ النَّاسِ بالحق ولا تتبئ الهوى فيضلك عن سبيل الله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 أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمسددين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر رؤل الألباب.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 فَسَخَّرْنَا لَهُ الْرِّيْحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابٍ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاءُنَا فَمْنٌ أَوْ أمسك بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَآبَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ أُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب به وَلَا تَحِنَّفْ إِنَّ Wَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ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 أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرِ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارِ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 وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تَبِعَكَ من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينَ